بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر. أنه لا إله إلا أنا فاتقوا أن الَّذي أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق قَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها ولأنما خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال تَرْحَلُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةِ الْأَنفُسِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلا إِنَّ رَبَّكُم لَّرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ إن لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. والله قصد السميل ومنها جاءت ولو شاء لهداكم اجمعين ولو شاء لهداكم اجمعين والذي أنزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.والذي أنزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره. والنجوم مسخرات بأمره. إن في, إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وماذا رألكم في الأرض مختلف ألوانه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 وهو الذي سفر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حليا تلبسونها وتستخرج منه حليا تلبسونها وترلفك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون وتستخرج حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رغاسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رغاسي تميذ بكم وأنهاوا وسهلا لعلكم تهتدون. وعلامات وعلامات. وبالنجيم يهتدون. وبالنجيم يهتدون. أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق افَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا عَدَّ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون؟ أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون؟ إلهكم إله واحد.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 إنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم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 ألا ساء ما يزرون؟ ألا ساء ما يزرون؟ قدم كر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد. قدم كر الذين من قبلهم فأت الله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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلا بأس مثوى المتكبرين. فلا بأس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ وقيل للذين ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرًا. قالوا خيرًا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولداه الآخرة خير. ولداه الآخرة خير. ولن يعمدوا المتقين. ولن يعمدوا المتقين. جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون. جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون. كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة قريبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون الذين بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 ولا, ولا, حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قب لهم. كذلك فعل الذين من قب لهم. أَلَّا نُرْسِلَ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُبِينِ أَلَّا نُرْسِلَ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُبِينِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ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 كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لا يبعث الله من يموت.وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لا يبعث الله من يموت.بلا وعد عليه حتف ولكن أكثر الناس لا يعلمون.بلا وعد عليه حتف ولكن ذَرَنَا النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة. ولا أجر الآخرة أكبر. ولأجر الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون, لو كانوا يعلمون الذين, صبا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بِئَنَّكَ إِنَّ رِجَالَنُ نُوحٍ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ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 أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 إِنَّ رَبَّكُم نَرؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَلَى الْيَمِينِ الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون 28. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفاً. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفاً. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَت وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون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 اتمتعوا فسوف تعلمون اتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون مما كنتم تفترون الله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهما ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهما ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ من شيء <تصفيق> rev اي يمسكه علاهون ام يدسه في التراب اي يمسكه علاهون يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون الا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرقون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فالله لقد أرسلنا لِنَكَدَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمَّا لَهُمْ فَهُوَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَا ما بَلَلَتْ بَيْنَ لَهُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَأَحِيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَأَحِيَاهِ ارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون ان في ذلك لا لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة وان لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من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 سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون. رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن تَتَخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن يَعْرِشُونَ Maka kulih min kulih thamarat, fasliki sibul rabbik dzululah. Maka kulih min kulih thamarat, fasliki sibul rabbik dzululah. Yacrug min butonha sharabu, mukhlef alwannuh, fihi shifaul nass. Yacrug كونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لایه لقوم يتفكرون ان في ذلك لایه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفّاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومن إن الله عليم قدير ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون, أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم دنينا وحفنة ورزقنا من الطيبات اف يؤمنون وبن عمه لاهم يكفرون اف يؤمنون وبن عمه لاهم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربون الله الأمثال فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلم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 كن حسنا فهو ينثق منه سرا وجهرا هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون بل لا يعلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبِكَ مُلَأَّ يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهِ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر في العلِّ وهو على صراطٍ مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلم البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كلم البصر أو هو أقرب ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم اتِكُم لا تَعْنَمُونَ شيئا وجَعَلنَكُم السَّمْعَ والابصارَ والافئدةَ لَعَنكُم تَشكُون ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ألم يروا الى الطير مسخرات يَجْرِي السَّمَاءَ لَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتٍ بُيُوتِكُمْ سَكَنَوْا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَوْا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ثا ثا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف. أظانكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها. ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وَجَعَلَ لكم من الْجِبَالِ أكنان وَجَعَلَ لكم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافيون.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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون كفروا وصدوا عن سبيل الله زرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ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 INNA ALLAHA YA'MURU BIL-'ADLI WAL-IHSANI WA ITA'I ZIL-QURBA WA YANHA 'ANIL-FAHSHA'I WAL-MUNKARI WAL-BAGHWI INNAM BIL-'ADLI WAL-IHSANI WA ITA'I ZIL-QURBA WA YANHA يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كثنت تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ وَلَيُبَيِّنَنَّ ولو شاء الله لجعلكُم أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا تستخذوا أيمنكم دخلا بينكم فتزل قدمه بعد فوتها وتذوق السوء أَبِيْمَا صَدَّتْ ثُمَّ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ مَعْذَابٌ عَظِيمٌ وَلَكُمْ مَعْذَابٌ عَظِيمٌ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ولا تشتغو بعهد الله ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبعوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبعوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيئنهم حياة طيبة ولنجزيّنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون بأحسن ما كانوا يعملون Faidah kahat Al Qur'an, fاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Faidah kahat Al Qur'an, fاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Innu leis lehul Sultanul ala al-ladin amanu ala ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم فيه مشركون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر واذا بدلنا ايه ما كان والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفسد بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرا للمسلمين قل نزله روح القدوس من ربك بالحَتِّ ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان وهذا لسان عربي مبين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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر صدر.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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. ثم إن ربك للذين هاجوا. بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي هَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي هَا رِزْقُهَا رَغْدًا فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنَّ عُمَّ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَكَفَرَتْ بِأَنَّ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذه العذاب وهم ظالمون. العذاب وهم ظالمون.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَ لغير الله به. فَمَن ظَلَمَ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتوا على الله الكذب الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتوا على الله الكذب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 ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. إن إبراهيم, إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا للنومه شاكرا للنومه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 ثم أوحينا إليك أن تبع من لا تئرأه ما حنيف وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَإِنَّا قُرْتُم فَاعْتَبِرُوا بِمِثْلِ مَا أُنْقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ صَدَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون